رسالة قالها جبريل عن الله زالت الغم او خليل الله الوادي مع شبو زاهر او خليل الله الوادي مع شبو زاهر